سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبالتهم التي كانوا عليها كل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم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 وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ قَدْ نَرَتْ قَلْبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَايِ فَلَوْ قَدْ نَرَتْ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 لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشواهم وخشوني ولأتم مني عمة عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلل عليكم آياتنا ويزكيكم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 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا نبل بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات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 من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعلون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم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 أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يختذون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عميم فهم لا يعقلون.